بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاث في العقد وَمِنْ شَرِّ حَاسِبٍ إِذَا حَسَبٍ